بسم الله الرحمن الرحيم حنين مليكة الإبداع والكرم حنين مؤسسة تقدم آطيب الكلم حنين حليكة الإبداع والكرم حنين مؤسسة تقدم آطيب الكلم حنين هنا بجوار بيت الله قد تخذ لها بيتا حماه على حما الحرم ضيوف الله في البيت الحرام لهم عليها أن تكون وصيفة الخدم مؤسسة وتسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة تقدم أناشيد محمد النبينا